وَمَا أ َ د ْ ر َ ك َ م ا س ِ ج ي ن ك ت َ ا ب ٌ م َ ر ق ُ و م و َ ي ل ٌ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ ل ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ك َ ذ ِ ب و ن َ ب ي َ و ْ م ِ ا ل د ّ ي ن وَمَا ي ُ ك َ ذ ِ ب ُ بِهِ إ ل َّ ا ك ل ُّ م ُ ع ت َ د ٍ أ َ ث ي ن ʻيذَا تُتْلَى ع َ ل َ ي ه ِ آ ي ا ت ُ ن َ ا قَالَ أ َ س َ ا ط ي ر ُ الْأَوَّلِينَ ل َّ ا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ م ا ك ا ن ُ و ا ي َ ك س ِ ب ُ و ن ك َ ل َّ ا إ ِ ن ه ُ م عَنْ ر ب ِّ ه ِ م يَوْمَئِذٍ ل ّ م َ ح ج و ب ُ و ن ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي ع ِ ل ِ ي وَمَا أ َ د ْ ر َ ك َ مَا ع ِ ل ُّ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 ي ُ س ق َ و ْ ن َ مِن ر َّ ح ي ق ٍ م َ خ ت ُ و م خ ت َ ا م ُ ه ُ م ِ س ْ ك وَفِي ذَلِكَ ف َ ل ْ ي ت َ ن َ ا ف َ س ِ ا ل م ُ ت َ ن َ ا ف ِ س ُ و ن و َ م ِ ز ا ج ُ ه ُ مِن ت َ س ْ ن ي ن ع ي ن َ ي ش ْ ر َ ب ُ ب ِ ه ِ م الْقُرْبَى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 وَإِذَا ر َ أ و ْ ه ُ م ْ قَالُوا إ ِ ن ّ هَؤُلَاءِ ا ل ض َ ا ل ُّ و ن َ و م َ ا أُرْسِلُوا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ح َ ا ف ِ ظ ي ن فَلْيَوْمَ ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا مِنَ الْكُفَّارِ ي َ ض ح َ ك ُ و ن على الأر إك يظُرُون هلثُبَ الكُفَّ مَا كَ يَفعَلُ.